بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم ا ل س ا ق ب إ ن كل نفس لما ع ل ي فلينهد الانسان مما خلقوا خلق, خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجل